50 languages. 61 61 الزرزق اللي قوره نمبر خر الاعداد الترتيبيه الاعداد الترتيبيه افرمازر الشهر الأول هو يناير الشهر الأول هو يناير ياتون الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير ياشنرمازر غتخاب الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس يابنا الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو ابريل ياتفن رمازر الشهر الخامس هو مايو الشهر الخامس هو مايو ياخنر مازر مقووخ الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو مازيخر يلسم ازنق ستة أشهر هي نصف سنة ستة أشهر هي نصف سنة شيلله مزاي غتخا به يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس ملفو جينواچ هتي مقوغ ابريل مايو ويونيو أبريل, مايو, ياب لنرمازر الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو يين رمازر ششح الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس ياب لنرمازر الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر يابس نرمازر تشبوغ الشهر, الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر يابس كوزنرمازر شكوغ الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر ال11 هو نوفمبر يابسكوتر الشهر ال12 هو ديسمبر الشهر هو ديسمبر الشهر هي سنه 12 شهرا هي سنه بتزوج ششها ونيغه يوليو اغسطس سبتمبر يوليو اغسطس سبتمبر تشبور شقوغ December October, November و December